الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله اللهم آتي نبينا محمد الوسيلة والفضيلة واجمعنا به في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك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 نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب ونسعد بتجديد اللقاء معكم في هذا البث المباشر لأداني والصلاة العشاء لهذا اليوم الأربعاء التاسعة والعشرون من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأسكى تسليم سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل ومتمنين لكم أحبتنا الكرام متابعة ممتعة لهذا البث المباشر عبر قناة السنة النبوية أحبتنا في الله أجمل اللحظات وأسعدها هي هذه اللحظات المباركة التي نعيشها معكم لننقل لكم جانبا من روحانية المسجد النبوي الشريف نعيش معكم هذا الحب الذي يكنه المسلمون من مختلف أنحاء العالم لهذه البلدة المباركة لمدينة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هذا الحب الذي تترجم واقعا ملموسا هنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فها نحن نشاهد معكم أيها الأحبة الكرام هذا الإقبال الكبير على هذه البقعة الطاهرة وهذا الحرص الكبير من المسلمين على التواجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى فيه الكل هنا في مسجد رسول الله يستشعر روحانية المكان وعظم قدره وتعلق قلوب المسلمين به فلمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل عن باقي المساجد فالصلاة فيه تعدل ألف صلاة كما أخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وفيه روضة من رياض الجنة كما أخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة الله Allahu Akbar Akbar Allah, Allah Ashhadu an la ilaha illallah Aishhadu anna muhammad al-resulullah and hey!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 آتي نبينا محمداً الوسيلة والفضيلة الله اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان حبتنا في الله في كل مكان رفع مؤدل المسجد النبو الشريف محمد بن ماجد حكيم أدانا صلاة العشاء في هذا اليوم الأربعاء التاسعة والعشرين من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأسكى تسليم نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين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 في طاعة وتقرب إلى الخالق سبحانه وتعالى الكل منشغل في طاعة الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى المولى بفعل الطاعات والقربات الكل هنا في هذه الرحياب الطاهرة بين ساجد وراكع ورافع أكف الضراعة للمولى سبحانه وتعالى الكل قد أناقى مطالبهم بباب رب كريم غفور رحيم يرجون ما عنده من خير وثواب ويخشون عذابه وعقابه الكل هنا مبتعد عن ملهيات الدنيا متقرب إلى الحق سبحانه وتعالى فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وها هم المسلمون هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الساعة المباركة ما بين الأذان والإقامة والتي قال في فضلها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا ناد المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام واقلأنا في الليل والنهار وارحمنا بقدرتك علينا فأنت ثقتنا ورجاؤنا ونسألك اللهم من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تمدنا بالصحة والعافية والسلامة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 واكشف عنا كل بلوة وتقبل منا كل نجوة وألبسنا لباس الستر والتقوى اللهم سهل لنا الأسباب ولا تغلق أمامنا الأبواب أنت ولينا ومولانا فاغفر لنا وارحمنا وتولنا بحفظك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك ولوالدينا وذفياتنا ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتنا الكرام الآن الله أكبر الله أفو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 لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أتموا صفوفكم الأول فالأول وسد الخلل Allahoe akbar Allah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذبت قوم لوط بالنذر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 وَلا قَدَأَذَرَهُم بَطَشَتَنَ فَتَمَا رَوبٍِ نُذُر وَل قَدرَ وَدُهُ عَضَيفِيهِ فَطَمَسنَ أَعيُونَهُم فَقَمَسْنَا أَعيُونَهُم فَذوقُ عَذَابِ وَنُذُر وَلَا قَد صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابُم مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد جاء الا فرعون كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُنْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَكُنْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ براءة فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ الله أكبر الله أكبر نعى الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah hu akbar Allah akbar Allah akbar Allahu akbar Allah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 انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيهِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ امي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله هو الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 الله أكبر <mí> Allahu Akbar Allahu Akbar Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe akbar Allah الله Mee Allahu liman hamida Rabbana Allah Allah hoekbar. Allah O oh, ekber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 وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا أخوة الإيمان انقضت شعائر صلاة العشاء من رحاب المسجد النبو الشريف من المدينة المنورة لهذا اليوم الأربعاء التاسع